راي عباد ربك على الفضائيات وحبلا بالسجون وجابني البكر ولا هزك ضميرك انت من يادي مو حتى اليهود الشاف نستنكر وفزع للنجاب سني وانت ما حسيت بعد لدقو الشيعي اتشابك الحيدر وصدابك عليك او مارك تحت تخاف شن خالك علي جا خيبر كلش ايتت من غيرتك فد نوب وغسلت ايدي منك بصنعشتن كفو انا الله يوفقك والله ما تحت تخاف شن خالك علي جا خيبر كلش ايست من غيرتك فدنوب وغسلت ايدي منك بطمعش تنكر انا من ناصر لو مو يصيح حسين لو ربك يصيح تقل له ما اقدر كلش ايست من غيرتك فدنوب وغسلت ايدي منك بطمعش تنكر الا من ناصر لو مو يصيح حسين لو ربك يصيح كل ما اكتر لو نفس الحسين ايدك عليك الباب ويطب للميت ومنيدك يجر اكتر ما تطلع تحارب رحمة للعبات ذكروا مني بسكونتك عاد وتكتب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الا من ناصر لو مو يصيح حسين لو ربك يطيح دق ما اقدر لو نفس الحسين يدق عليك الباب ويطدم البيت ومن ايدك جر ما تطلع تحارب رحمة بن العباس ذكرهم من سكوتك عاد وتكثر احنا بمقبره وترشق علينا النار وهذا يموت بينا وذاك يتمطر وانت بلا ضمير تبذ علينا اخبار جيش المهدي نصيك في السويفكا احنا بمقبرة او ترشق علينا النار وهذا يموت بيني وذاك يتبتر وانت بلا ظمير يتبت علينا اخبار جيش اللي معدي نص يكبسل ويخكر بس جيشا بيها اتريده كله يصير بشر ما ينضمن اضمن لجيش اقدر خليك بمكاني منين يجيب الناس اذا جيش رسولي وبي بشر بس جيشي بس جيش انبياء تريدك اللي يصير بشر نايم ضمن عظم اللي جيش اقدر خليكو بمكاني امنين يجيب الناس اذا جيش الرسولي وبشر تذكر اذا مو زين غيرك تصير الزين وروح اقف مكانه وخليه يتكتر شو اعترضه لي كبسل ينتظر بالدين وانت العود مؤمن نايم وتشخر تسلاح زاداً تشنفلس مش غير كوماندر شا ترضى ينتفض للدين وانت العود مؤمن نايم وتشخر بعنه دومن وغيهن بشغين اسلاح زاداً تشنفلس مش غير كوماندر لو ترضى انت وانا وانت اخوان او يهودي ويلمسيح اتحالفه وعشره صير ويا يقلك صير ويا يقلك لا وراي تموت لان بس انذبح امريكا لك تفتر صير ويا يقلك لا وراي تموت لان بس انذبح امريكا لك تفتر وذا حاقد علي قطعني من يرحول وانا الطيب شثه وظهري والخنجة خير وياي خير وياي يقول لك لا وراي تموت ولك بس تنذبح امريكا لك تفتر ولك بس تنذبح امريكا لك تفتر ممكن لك اريدك انت ظل مرتاح بس صوتك اريده اشبيك ما تقدر بس صوتك اريده اشبيك ما تقدر اذا حاقد علي قطعني من يرحون وان اطيك وضهري والخنجر بس قدامهم لا تزد علي بخيف افتحي افتحك بعض اليهود تخيفك تطبر افتحك بعض اليهود شرط